وَامْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِئِلْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَاتَّبِعْ يَا هُفُولَائِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَ أُقَطِعًَاَّ أَيذَكُمْ وَأَْرجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِوا وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ فِي يُذُووعٍ النَّخُلْ وَلَ أُصَلّبًاَّكُم فِي جُذُووعٍ النَّخلْلِ وَلَ تَلَمٌَّ أَُّونَ أَشَدّ عَذاَابَ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 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من 119. ويأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 110. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء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 وَأَضَلَّ فِي الْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطول طول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعركم ربكم وعدا حسنا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 اتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري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 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا صدق الله العظيم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 116. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 117. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 قَالَ ابْطَأَ مِنَّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 117. وفتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 118. ورزق ربك خير وأبقى 119. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك